وَجَعَلْنَا مِنَ مَن يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَيُّهَا الإِخْوَةُ الْمُؤْمِنُونَ مَعَ الدَّرْسِ السَّابِقِ مِنْ دُرُوسِ جَامِعِ الْعُثْمَانِ مَوْضُوعُ دَرْسِ الْيَوْمِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الْقُدُّوسُ تحدثنا قبل أسبوعين عن اسم الملك الله لا إله إلا هو الملك القدوس وقبل أن نمضي في الحديث عن هذا الاسم الجليل أود أن أقف وقفة يسيرة عند مقدمة ضرورية كلكم يعلم أن الجماع كائن يشغل حيذا له طول وعرض وارتفاع ووزن تعلمون ما الحجم هناك نقطة النقطة ليس لها حجم فإذا تحرك شكلت خطا فإذا تحرك الخط شكل سطحا فإذا تحرك السطح شكل حجما نقطة خط فتح حجم الجماد يشغل حجما يعني له طول وعرض وارتفاع ووزن أما النبات فيشغل حجما وينمو ينمو أما الحيوان فيشغل حيذا وينمو ويتحرك أما الإنسان يشغل حيزا وينمو ويتحرك ويفكر ففي اللحظة التي يعطل فيها الإنسان فكره وعقله انتهت إنسانيته وعاد إلى طور البهيمية يعني من كانت حياته طعاما وشرابا ومتعاً مباحة أو غير مباحة وعملاً ومالاً دون أن يفكر في الذي خلقه في الذي أوجده أين كان أين سيكون ما المصير الإنسان الذي يعطل فكره أو يستخدمه في غير ما خلق له يعني ممكن تشتري حاسوب بعشرات الملايين وتضع على هذا الحاسوب حاجاتك جعلته كطاولة أليس هذا غباء شديد أن تستخدم جهازا بالغ التعقيد يقدم لك خيرات كثيرة لو أعملته تستخدمه كطاولة فإما كالذي أن... يعطل عقله او يستخدمه في غير ما خلق له يسيء استخدامه هذا الإنسان ألغى إنسانيته وتحركت فيه حيوانيته قلت هذه المقدمة من أجل أن تعلموا أن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان قوة إدراكية قوة إدراكية ما الذي يجب أن يدركه بها ما الموضوع هنا السؤال قرأت قبل فترة أن ما يطبع في العالم في اليوم الواحد ما يطبع في العالم في اليوم الواحد لا يستطيع الإنسان أن يقرأه في أكثر من خمسين عاما ما يطبع في العالم في العالم كله في يوم واحد لا يستطيع الإنسان أن يقرأه في أقل من خمسين عاما إذا هناك موضوعات لا تعد ولا تحصى. ما الذي أخذ وما الذي أضع؟ ما الذي أقرأ وما الذي لا أقرأ؟ ما الذي أطلع عليه وما الذي أهمله؟ هذا سؤال خطير. إذا لا بد من الاصطفاء. لا بد من أن تستطيع الموضوع الخطير. ومعنى خطير أن له علاقة بمصيرك. يعني إنسان في مكتبه أربع جدران أربعة جدران فيها كتب من الأرض وحتى تسبح وبعد أيام عنده فحص مصيري إن نجح في هذا الامتحان سيترتب على النجاح بمكتسبات كثيرة في هذه المكتبة كلها كتاب واحد مقرر له علاقة بهذا الانتحار. إذا من البديهي أن يدع كل هذه الكتب وأن يقرأ هذا الكتاب. إذا الإنسان أودع الله فيه قوة إدراكية قوة إدراكية. أودع فيك العقل. لما خلق الله العقل قال أقبل فأقبل ثم قال أدبر فأدبر. قال وعزتي وجلالي. ما خلقت خلقا أحب إلي منك بك أعطي وبك آخذ إن فألتموني عن أعظم شيء خلقه الله في الكون أقول لكم العقل لأنه مناط التكليف مناط التكليف لولا هذا العقل الذي أودعه فيك ما كلفت والعقل وسيلة معرفة الله عز وجل قلنا في درس سابق إن المشكلة بما أن النفوس من طبيعة واحدة فلو أن أي إنسان بعيد عن الله عز وجل عرف ما عرف المؤمن لأقبل على الله كما يقبل المؤمن لو أن أي إنسان عرف ما عرفه رسول الله لأحب الله كما أحبه رسول الله النفوس واحدة والدليل هو الذي خلقكم من نفس واحدة، من طبيعة واحدة، من جبلة واحدة، من خصائص واحدة. ما دامت طبيعة النفس واحدة، التفاوت إذا في ماذا؟ في العقل. لذلك قالوا يفعل الجاهل في نفسه ما لا يفعله عدوه به. مزارع عنده حقل مزروع مزروع نبات له ريع كبير قدر هذا قدرت هذه المساحة المزروعة بهذا النبات ريعها في الموسم في الموسم الواحد يزيد عن مئتي ألف ليرة ضمن بيض محمية. فاشترى دواء كيماويا وحله من دون تعليمات الصانع ورشه كل هذا النبات مات من ثوره وخسر الموسم كله فهذا الإنسان الجاهل ما قرأ التعليمات فعل في نفسه ما لا يفعله عدوه به إذا الأزمة أزمة معرفة أزمة علم المشكل الأخطر أن الإنسان حينما يأتيه الموت حينما يأتيه الموت فيعرف كل شيء وسينكشف له كل شيء وسيرى الحقيقة وسوف ينكشف له الغطاء لقد رأى فرعون ما رأاه سيدنا موسى ولكن متى بعد فوات الأواني المشكلة أن المعرفة ينبغي أن تكون في الوقت المناسب يعني ينبغي أن تعرف ما يناسب في الوقت المناسب ينبغي أن تصفى من كل المعارف والمعلومات الشيء المناسب وأن تعرفه في الوقت المناسب الآن السؤال الجديد لماذا يجب أن نعرف الله هو غني عن هذه المعرفة إذ قال موسى لقومه إن تكفروا أنتم أمم في الأرض جميعا إن الله غني عنكم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا لماذا نعرف الله نعرفه من أجل أن نعبده ولن تعبده إلا إذا عرفته ولماذا نعبده من أجل أن نسعد به من أجل أن يتحقق الهدف من خلقنا إلا من رحم ربك ولذلك خلقه إذن نعرفه فنعبده فنسعد به إذن لما ربنا عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون العبادة كما تعرفون طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساثها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية طيب من بين ملايين ملايين ملايين ملايين, ملايين إلى أن ينقطع نفس من بين ملايين ملايين الموضوعات ما الموضوع الأكثر أهمية أن تعرف الله عز وجل لأنه كما يقول الله عز وجل لمن يوضع في القبر أول ليلة عبدي رجع وتركوك وفي التراب دفنوك ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت يجب أن تعرفه لأن المصير إليه لأنك راجع إليه لأنه ستأتيه فردا تتخلى عن كل شيء كل المكتسبات التي حصلتها في العمر تفقدها في ثانية واحدة ليس لك إلا الله يا قيس يا قيس إن لك قريما يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت. فإن كان كريما أكرمك وإن كان رئيما أسلمك ألا وهو عمله إذا من بين ملايين ملايين الموضوعات ليس منها موضوع أكثر أهمية من أن تعرف الله عز وجل عرفت أنه خالق وعرفت أنه رب وعرفت أنه مسير إله وعرفت طرف من أثمائه الحسنة وهذا الدرس بفضل الله وتوفيقه فيه جولة متواضعة حول اسم جليل من أسمائه الحسنى ألا وهو اسم القدوس يعني تعلمنا في الجامعة أن المدرس الناجح هو الذي يستطيع أن يتكلم حديثا بحديث طلي جذاب ممتع غني لفترة طويلة من دون تعظير يعني معلومات عقلها تمثلها تفاعل معها عاشها أصبحت في قلبه أصبحت تجري مع دنيه فإذا أحب أن يتكلم فاللسان طليق والموضوع جذاب إذا أنا ينبغي إن سئلت ماذا تعرف عن الله عن الذي خلقك عن الذي أنعم عليك بنعمة الإيجاد هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ لم يكن شيئا مذكورا الذي أنعم عليك بنعمة الإمداد أعطاك الهواء أعطاك الماء أعطاك الغذاء أعطاك الأهل أعطاك الأولاد أعطاك العقل تجني به المال وأنعم عليك مرة ثالثة بنعمة الإرشاد هداك إليه لو أنه سئلت ماذا تعرف عن الله ألا ينبغي أن يكون الحديث عن الله حديثا سلسا جذابا ممتعا مديدا طويلا هنا السؤال فحينما عزمت وبالله التوفيق على أن أجعل كل درسين درسا في أسماء الله الحسنى هذا هو القصد أن نعرف الله عز وجل لأن المعرفة لا بد من أن تنعكس انضباطا في السلوك والتزاما عند حدود الشرع أنا لا أصدق أبدا أن يتعلم الإنسان شيئا لا ينفذه. لأن الإنسان حينما يقرأ يتفاعل وحينما يتعلم يتمنى أن يقطف ثمار هذا العلم الإسم الجليل من أسماء الله الحسنى هو اسم القدوس أيها الإخوة الأكارم ورد هذا الاسم في آيتين قرآنيتين ورد في قوله تعالى في سورة الحشر الآية الثالث والثلاثين الملك القدوس هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وورد في قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات والأرض الملك القدوس الملك القدوس في سورة الجمعة الآية الأولى القدوس على وزن فعول وهو من القدس القدس والقدس الطهارة والتقديس هو التطهير والارض المقدسة الأرض المطهرة وسميت الجنة حظيرة القدس لأنها مطهرة من آفات الدنيا وسمي سيدنا جبريل روح القدس أو القدس لأنه طاهر من العيوب في تبليغ الوحي وفي قوله تعالى حكاية عن الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويستك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ما معنى ونقدس لك يعني يا رب نحن نطهر أنفسنا ونقدسها كي نكون أهلًا للإقبال عليك وهذه مهمة الإنسان في الدنيا يجب أن يقدس نفسه كي ينال مقعد صدق عند ملك كلكم يعلم إذا دعي إلى حفل كريم أو إلى لقاء خطير أو إلى مقابلة كريمة كيف الإنسان يعتني بمظهره بثيابه بألوان ثيابه بكل حركاته وسكناته فلذلك الملائكة يقولون ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك هل تصدقون أن مهمة الإنسان في الدنيا أن يطهر نفسه كي تقدو مؤثلة لتكون في جوار الله في الجنة لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا عبدي طهرت منظر الخلق سنين أستاذ يدفن البيت يقول مدخل يحتاج إلى تعديل يمثب غرفة الاستقبال بذي مركبته بذي لبسه لماذا هذا منظر الخلق يقول الله عز وجل في الحديث القدسي عبد طهرت منظر الخلق سنين أفلا طهرت منظري فاع والقلب منظر الرب إذا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك إذا يجب أن يكون شغلك الشاغل أن تطهر نفسك كي يسمح لك بالإقبال على الله أن تطهفر نفسك كي يصبح لك أن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة وحسن أولئك رفيق النقطة الدقيقة في هذا الدرس ربما تحتاج إلى شرح جاء في تعريف هذا الاسم الجليل أن القدوس هو المنزه عن كل وصف من أوصافي مين بكميل؟ القدوس هو المنزه عن كل وصف من أوصاف لا الكمال هنا المشكلة القدوس هو المنزه عن كل وصف من أوصاف الكمال ما هذا الكلام يا أستاذ جواب هذا الكلام أن الإنسان حينما أدرك ذاته رأى في نفسه كمالات ونواقص العلم كمال الحلم كمال الصبر كمال السمع البصر الإرادة الحياة هذه كمالات الجهل نقص العمى نقص الصمم نقص الخرس نقص اللؤم نقص الحقد نقص البجر نقص الإنسان رأى أن هناك كمالات وهناك نواقص في حياته فلما أراد أن يثني على الله عز وجل نسب إلى الله عز وجل الكمالات التي يعرفها هو الله سبحانه وتعالى قدوس منزه عن الكمالات التي يتصورها الإنسان من عنده كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء يعني الله عز وجل ليس كالأب كالأب ولا كالمعلم أعظم من ذلك أن الله رحيم كما يرحم الأب ابنه لا الأب أيام يرحم ابنه رحمة من دون علم فيرده المهالك لا الله رحيم علي فلذلك لما الإنسان أراد أن يسني على الله عز وجل فأسنى عليه بصفات, بصفات الكمالات البشرية قال الله سبحانه وتعالى قدوس منزه عن, عن كل وصف من صفات الكمال البشري هو أعظم من ذلك هو منزه عن صفات كمال الناس ومن باب أولى منزه عن صفات نقصهم بل إنه منزه عن كل صفة تتصور للخلق كل شيء تصوره الإنسان عن الله عز وجل فهو منزه عن هذه الصفة ومن معاني الله أكبر أنه كلما عرفت الله عز وجل فالله أكبر من ذلك أكبر مما عرفت هذا معنى منزه ومقدس عن كل صفة يمكن للإنسان أن يتصورها منزه ومقدس عن كل صفة تشبه صفات الإنسان وتماثلها ولولا أن الله سبحانه وتعالى سمح للإنسان أن يصفه بصفات كمال البشر لكان وصفه بصفات كمال البشر ذنب من الذنوب. تقول الله رحيم، تقول الله عادل، الله لطيف، الله حليم. إذا قلت الله حليم، يعني يأتي في بالك أن الإنسان قد يحلم، قد يستفز، فلا يغضب. هكذا هو قدوس عن هذه، عن هذه الأوهام وعن هذه الصفات. واضح هذه؟ قبلتموها؟ أول أمر ما قبلتموها؟ الواحد من العارفين بالله قال لي يا فلان ألا تشتاق تشتاقوا إلى الله عز وجل عارف سأل عارفا ومن أمتع ما في الحياة مذاكرة العلم عارف بالله سأل عارفا بالله ألا تشتاقوا إلى الله قال لا ولا لا أشتاقوا إليه عوث بالله ما هذا الكلام قال كيف تقول هذا الكلام أجابه متى غاب عني حتى أشتاق إليه متى غاب عني يا إمام متى كان الله قال ومتى لم يكن متى لم يكن حتى تقول لي متى كان الله الآن مرحلة أخرى القدوس هو المنزه عن كل وصف يدركه الحس عن كل تصور يتصوره الخيال او يسبق اليه الوهم او يخترج به الضمير او يقضي به التفكير اما ان تقول منزه عن العيوب والنقائص قال فان هذا يقترب من باب قلة الادب مع الله عز وجل او من باب ترك الادب لا بربك لو كنت في حضرة إنسان عظيم وقلت أنت يا سيدي حدثت الناس عنك قال ماذا قلت لهم قال قلت لهم إن جنابك لست بكاذب شكرا يقبل هذا هل تمدح ملكا بأنه ليس كاذبا قال هذا من ترك الأدب ألم ترى في الملك شيئا إيجابيا نفيت عنه الكذب وهناك قاعدة أن نفي الشيء أحد فروع تصوره إذا نفيت عن جهة نقيصة إذا بالإمكان أن تقع منه هذه النقيصة نفي الشيء أحد فروع تصوره إذا من ترك الأدب أن تقول الله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص، منزه عن العيوب هذا من ترك الأدم. من تعريفات اسم القدوس أن القدوسة من تقدست عن الحاجات ذاته أنت محتاج أنت فقير كل شخصيتك وعلمك وذكائك وقوة هيمنتك على الناس وجلدك وعلمك كل هذه الصفات تتلاشى أمام شربة ماء قال له يا أمير المؤمنين بكم تشتري هذا الكأس قال بنصف ملكي قال فإذا منع عن قال بنصف ملكي الآخر أنت محتاج إلى الهواء فلو منع منك الهواء هذا الذي كان يقطع الصحارى يجتاز الصحراء على ناقة عليها زاده وطعامه وشرابه تعب من السفر جرس ليستريح أفاق لم يجد الناقة وعليها طعامه وشرابه وهو في عرض الصحراء فأيقن بالهلك من شدة البكاء أخذته سنة من النوم أفاق فرأى عن بعد شجرة فأشرق في نفسه نور من الأمل هرع نحو الشجرة فإذا إلى جانبها دركة ماء شرب منها حتى ارتوى ثم تولى إلى الظل فإذا كيس مملوء ففرح به فرحا عظيما وهو يحسب أن فيه خبزا ولكن يا للأسف لقد فتح الكيس فلم يجد فيه إلا لآلئة فصاح وأسفا هذه لآلئ اللآلئ لها قيمة في المدينة إذا في خبز أما إذا منع منك الخبز تقول وأسفا هذه ليرات زهبية ماذا أفعل بها في الحرب العالمية الثانية كما سمعت الرغيف بيع بليرة نعم. إذا الإنسان بعيث مفتقر للهواء مفتقر للماء مفتقر للخبز مفتقر للأهل مفتقر لمن يؤنسه مفتقر لمن يحبه أنت فقير في الأصل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله القدوس من تقدست عن الحاجات ذاته صمد وتنزهت عن الآفات صفاته والقدوس من تقدس عن مكان يحويه لا يحويه مكان. وعن زمان يبليه الإنسان قال لي قال لي الله سبحان الله أخ كريم كان أستاذي قال لي سبحان الله أنا من خمسين عام أنشط معلأ طبعا الإنسان بالستين غير بالأربعين غير بالثلاثين غير بالعشرين بالسبعين يعني الزمن يبليه الإنسان بحتاج إلى أطع غيار كثير، بده نظارات، بدو أسنان، بدو شعر أحياناً، بده أطع غيار، نعم. والقدوس من تقدّس عن عن مكان من تقدس عن مكان يحوي وعن زمان يبليه، وهو عزيز لا يرتقي إلى تصويره وهم ولا يسمع في جواد تقديره فهم، هو قدوس في ذاته. لكنه يقدس عباده الطائعين أقول لك هذه الكلمة فلان مقدس المقدس هو الطاهر تقبيث بلا فهارة كلام فارغ فلان مقدس يعني مستقيم يعني عفيف يعني طاهر يعني سليم الصدر نوايا طيبة لا ليس في قلبه غل ولا حقد ولا غش ولا, ولا تخونه عينه ولا يسبقه لسانه ولا يعطي أذنه للكلام غير المقبول لا يقدس الإنسان إلا إذا تنزه عن النقائر قال القدوس من قدس نفوس الأبرار عن المعاصي والأشرار وأخذ الأشرار بالنواف من قدس نفوس الأبرار عن المعاصي وأخذ الأبرار بالنواف القدوس من قدس قلوب أوليائه، يعني كل إنسان له قلب نوبري، أعتقد في إنسان على وجه الأرض ما في له قلب، لكن في قلب كالجوهر وقلب كالحجر لهم قلوب لا يعقلون بها، أما الإنسان كل اقترب من الله عز وجل له قلب كبير، له قلب صاف له قلب ممتلئ الحب لله عز وجل يعني فرق كبير جدا بين قلب وقلب قلب يلامس السماء رفعة وقلب يلامس الحظيظ ضعة قلب كالجوهر صفى, لون صفى ماءه ورق وقلب كالكدر والقلوب أنواع والقلب بيت الرب ومحصلة إيمانك كله هذا القلب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وهذا الدرس بفضل الله عز وجل هدفه أن يثير الإنسان إلى قلب سليم أن يتعاهد قلبه قال القدوس من قدس قلوب أوليائه عن السكون إلى المألوفات شوف الإنسان مستهلك مستهلك، طعامه وشرابه وبيته وأولاده ورزقه ودكانه ومتجره ومعمله ووظيفته ومكانته وصحته وقلبه وشراينه ومعديته مستهلك، همود الدنيا تستهلكه، لكن قلب العابدي مستهلك وليس مستهلكا هو مستهلك، يستهلك الدنيا لمعرفة الله. ولا يسمح لها أن تستهلكه المؤمن يقود هواه ولا ينقاد له المؤمن يسيطر على نفسه ولا يسمح لها بالسيطرة عليه المؤمن يحتكم إلى القيم ويحكمها ولا يسخرها ولا يسخر منها المؤمن له مرتبة أخلاقية لا يهبط عنها وله مرتبة علمية لا يزيغ عنها وله مرتبة جمالية هكذا المؤمن شخصية سدة قال القدوس من طهر نفوس العابدين بإبعادهم عن دنس المخالفات واتباع الشهوات والقدوس من طهر قلوب الزاهدين من حب الدنيا والقدوس من طهر قلوب العارفين مما سواه طهر قلوب العابدين وطهر قلوب الزاهدين وطهر قلوب العارفين فالعابدون متصفون بطاعة الله مقبلون على عبادته متحرقون إلى الإقبال عليه والزاهدون مقيمون على الاكتفاء بوعد الله معرضون عما يوجب التهمة من ضمان الله إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أو سق منك بما في يديك إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله ربنا عز وجل قال فتوكل على الله إنك على الحق المبين ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين مشاعر القهر مشاعر الخنوع الاستخذاء الزل لا يعرفها المؤمن الذي يعرفه أن أمره كله بيد الله وأن الله صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة لذلك النبي الكريم كان إذا ألم به خط ماذا يقول لا إله إلا الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العليم الحكيم لا إله إلا الله كل شيء بيدك يا ربي وأنت رحمن الرحيم لذلك لا يحزن قارئ القرآن قارئ القرآن لا يمكن أن يحزن لأن الأمر كله بيد الله كن فيكون عند الإنسان معتي محلات شواغط عبيد الملائكة ما بغير وظيفتين تتعبوا هل مرتبين الحجذ هل مهم في ميت موظف عليهم عند الإنسان كله محدود وكله مقنن أما ربنا عز وجل فضله واسع عظيم العارفون إذا قاموا قاموا بالله وإن نطقوا نفقوا بالله وإن سكتوا سكتوا بالله فكيف ما دارت أوقاتهم وتغيرت أحوالهم فالغالب على قلوبهم ذكر الله مؤمن أنت عهد الله عز وجل في الثراء والضراء في الغنى والفقر في الصحة والمرض في عمل وبل عمل في زواج وبل زواج بيت وبل بيت من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدينا قال بعض العارفين أذاقنا الله مما أذاقهم شم إنه ولي كل نعمة تعم القرب من ذاق عرف الحديث شيء والذوق شيء قول ألف مليون ممكن أملكها شيء ثاني هذا كلمتها سهلة الحديث عنها سهل أما أن تملكها شيء آخر قالوا من عرف هذا الاسم الآن علاقتنا بهذا الاسم من عرف هذا الاسم طهر نفسه عن متابعة الشهوات رب قدوس هو دنيل مستحيل رب مقدس إذا كان يطمع أن يكون مع الله دائماً أن يكون له إقباله على الله اتصاله بالله إذا أحب أن يحبه الله يا الله قدوس القدوس يحب المقدس إذا من عرف هذا الاسم بد من أن يطهر نفسه عن متابعة الشهوات يعني مرتبة الإحتان اعبد الله كأنك تراه خوفا حبا فإن لم تكن تراه فإنه يراه حال المراقبة قال من عرف هذا الاسم طهر نفسه عن متابعة الشهوات وطهر ماله عن الحرام والشبهات ومن عرف هذا الاسم طهر وقته عن بنس المخالفات احرص على أن يراك حيث أمرك وأن يسقدك حيث نهات في وقت مجلس العلم أين أنت؟ في بيت الله في وقت صلاة الجمعة أين أنت؟ فيما بين الفجر والشمس أين أنت؟ على السرير أم على مصلاك؟ يجب أن يراك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهىك في هذه الطرقات المزدحمة بالنساء الكاسيات العاريات هل أنت في هذا هذه الطريق؟ لا والله هو في بيت من بيوت الله احرص على أن يراك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك قال من عرف هذا الاسم طهر وقته عن دنس المخالفات طهر قلبه عن كدورة الغفلات طهر روحه عن فتور المساكنات يعني ركنا إلى الزوجة ركن إلى أولاده يعني آثرهم على مرضات الله وجل. خليك أعد معناها حاشتك, حاشتك دروس ركن إلى الأهل والأولاد ركن إلى نزهة أعاقته عن مجلس علمي لكن من عرف هذا الاسم طهر نفسه عن متابعة الشهوات طهر ماله عن الحرام والشبهات طهر وقته عن دنس المخالفات طهر قلبه عن كدورة الغفلات طهر روحه عن فتور المساكنات طهر سره عن الملاحظات والالتفاتات فلا شايفني فات للمسجد ليصلي لا أخوانا بالمسجد أنا عصور حاله زيادة أنا خاشع، لا. لا تلاحظ الخلق أبدا لاحظ الخالق هؤلاء لا ينفعونك إطلاقا أنت لك عند الله مكانه لا يرفعها مدح الماذحين ولا يخفضها ذم والذنين أقول لك هذا المثل أقوله كثيرا مع كيلو معدن هو ذهب ظنه الناس تنكا خير إن شاء الله حقه موزود أي لحظة خمسمية وشوي مع كيلو تنك بذكاء بارع وطلاقة لسان وقدرة إقناع أقنعت الناس أنه ذهب خير إن شاء الله أنت الخسران وحدك لا إن قنعوا بأن التنك ذهب تربح ولا إن اتهموا بأن ذهبك تنك تكتر خيرك منك وشرك فيك قال هذا الذي عرف اسم القدوس الآن دققوا في أربع جمل خطيرة جدا من عرف اسم القدوس لا يتذلل لمخلوق بالنفس التي بها عبده. يعني مثلاً، وإن كان لا علاقة لها بالدرس. أحد أصحاب رسول الله صافح النبي عليه الصلاة والسلام بيده اليمنى. بعد أن صافحه وأشرقت روحه، قال والله. لا أمس بها شيئا غير شريف يعني عاش سمانين عاما وما مس بيمينه ذكره لماذا؟ لأنه صافح بهذه اليمين رسول الله يد مقدس صارت فهذه النفس التي عبدت, عبدت ربها هذه النفس التي أقبلت عليه أليق بها أن تتذلل لمخلوق إن عرفت اسم القدوس هذه النفس التي تقدس بمعرفة الله لا يمكن أن تتذلل لمخلوق لذلك من جلس إلى غني فتضعضع له أي تمسكن له ذهب ثلثا دينه اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت فإذا اعتزلت بمن يموت فإن عزك ميت ويعاب أن تشكر رحيم إلى الذي لا يرحمه يعاب أن تشكر رحيم إلى الذي لا يرحمه لذلك سيدنا إبراهيم ماذا قال حينما جاءه سيدنا جبريل قال له ألك عند الله حاجة أشو حاجة على النار أوقد نارا عظيمة أوقدوا ناراً عظيماً وألقوه بها يا إبراهيم ألك عند الله حاجة؟ قال علمه بحال يغني عن سؤالي قلنا يا نار كوني برداً كلام القرآن كلام مزهن يا نار كوني برداً لو ما أل كان مات من البرد قال لو ما على إبراهيم منذ أن وضع هذا النبي العظيم بهذه النار حتى الآن النار لا تحرق الصدر. ما عدنا نستفيد منها هذه كلمات ربنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لو ما على إبراهيم النار لا تحرق أحدا إلى يوم القيامة ما عدت في طبخرة معت في صهر حديد معتي عدت في تدفئة مركزية ما في يا ناركوني كوني بردا وسلاما وعلى إبراهيم فقط وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين يعني إذا كان الله معك فمن عليك بس ما أظن أنه المؤمن له معاملة خاصة عند الله عز وجل والدليل فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم قصة الآن قانون وكذلك ننجي المؤمنين والله الآية واحدة تملأ النفس إشراقاً تملأ النفس طمأنينة تملأ النفس عزة تملأ النفس قوة تملأ النفس كرامة وكذلك ننجي المؤمنين قال هذا الذي عرف اسم القدوس كيف يتذلل لمخلوق بهذه النفس التي تقدست بمعرفة الله عز وجل مستحيل وهذا الذي عرف اسم القدوس لا يعظم مخلوقا بالقلب الذي به شهده هذا القلب عظم الله عز وجل يعظم مع الله احدا سحيل. إلا أن يعظم أولياءه لأن المؤدى واحد والله ورسوله أحق أن يرضوه يعني إرضاء رسول الله عين إرضاء الله إرضاء الله عين إرضاء رسول الله قال هذا الذي عرف اسم القدوس يجب أن يبالي بما فقده بعد ما وجده فمتوا إيه؟ واحد عرف الله عز وجل. تقدست روحه بمعرفة الله وذا طعم قربه اسمع بيته صغير بيته أبو إجرى وظيفته متواضعة معاشه قليل، زوج وسط، له جيران متعبين يا رب ماذا فقد من وجدك والله ما نقصنا شيء هنا البطولة إذا عرفته فعلا لا ترى أنك خسرت شيئا أبدا في مرض مزعج هيك الله بالدور هذه مشيئة الله وأنا أحبه لذلك طعم القرب ينسي كل شيء فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الوصل فكل هين وكل الذي فوق التراب تراب فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا لذلك هذا الذي عرف اسم القدوس لا يبالي بما فقده بعدما وجده قرأت مرة عن سيدنا الصديق رضي الله عنه كلمة لا انساها مثل ايام واحدين دون حظه لك مرت كبيره لك من سني اخذت اقول كيف الغلطه غلطه او شو صار سيدنا رسول الله أخذ أكبر منه 15 سنه قد امه بالضبط سيدنا الصديق ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط شو قولك واحد لقى جوهرة حقها 300 مليون ونسى يأخذ الصدفات أثناء البحر كان لم صدف وكان حجر ملمعين ألوان غريبة لقى جوهرة حقها 300 مليون ونسى الصدفات شيء خير إن شاء الله هل ينبان إطلاقا الآن ولا يرجع قبل الوصول إليه بعدما قصده الطريق مشي بعدين انتكى ليش لماذا عنده بيت بده بيت ملك ماشي بالطريق إلى الله عز وجل ما كان متزوج الزواج ما عاد ما عاد حضر اطلاق المجاري العلم لا هون ارياح شوف الكمي ما دقه ولا يرجع قبل الوصول إليه بعدما قبضه انت قبضت الله عز وجل يجب أن لا يثنيك شيء لا مشكلة ولا خطر ولا وهم ولا تهديد ولا فقر ولا أبدا هذا هو الصدق قال من آداب من عرف هذا الاسم أن تسمو همته أن تسمو همته إلى أن يطهره الله من عيوبه في عنده عيوب نفسه المشكلة يا أخوان أن عيوب الجسد تنتهي مشكلتها عند الموت لا شو في آفات شو في أمراض واحد يده مصابة واحد بصره ضعيف واحد آلام في ظهره إذا جاء ملك الموت بنهي كل المشكلات معاكش. كل أمراض الجسد تنتهي عند الموت وكل أمراض القلب تبدأ عند الموت تبدأ الناس نيام إذا ما تنتبه اللؤم الذي فعله الإنسان في الدنيا مخدر مخدر أما إذا استيقظ عند الموت إن العاره كما ورد في بعض الأحاديث الشريفة في الجامع الصغير إن العاره ليلزم المرأة يوم القيامة حتى يقول يا رب لا بي إلى النار أهوني علي مما ألقيه وإنه لا يعلم ما فيها من شدة العذاب آلام النفس آلام الندم الشعور بالخيد الشعور بالخسارة الكبرى قل هل ننبئكم بالأخثرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحتلون صنعة. قال من آداب من عرف هذا الاسم أن تسمه همته إلى أن يطهره الله من كل عيوبه، وأيودنسه عن عن بنس كل عاهاته في جميع حالاته، ويطهر قلبه من كل كدوراته، ويرجع إلى الله تعالى بحسن الاستجابة في جميع أوقاته. قال فإن من طهر لسانه عن الغيبة طهر الله قلبه عن الغيبة عن الغيبة عنه يصبح قريبا منه ومن طهر لله طرفه عن النظر بالريبة طهر الله سره عن الحجاب إذا الإنسان حجب بصره عن المحرمات فالله كشفه عن بصيرته فإذا أطلق بصره حجب عن بصيرته طهر لسانه عن اغتياب الناس الله عز وجل يقربه إليه يعني ملخص هذا الدرس ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني نطهر أنفسنا كي نستحق أن نكون معك يا رب في جنتك مع أوليائك مع المؤمنين مع الأنبياء مع الصديقين مع الشهداء مع الصالحين قال حقي عن إبراهيم الأدهم ابن الأدهم رحمه الله تعالى أنه مر بثكران مطروح على قارعة الطريق وقد تقيأ فقال في نفسه بأي شيء أصابته هذه الآفة وقد ذكر الله بهذا الفم هذا اللسان ذكر الله هذا الفم ذكر الله هو ممتلئ زبدا وقيئا ملقا على قارعة الطريق وكان شيخاً جليلاً عظيماً جاء بنفسه وغسل فمه فلما أفاق السكران أخبر بما فعله معه إبراهيم بن الأذرع الرجل السكران خجل من الله تعالى وتاب وحسن توبته فرأى إبراهيم في المنام كأن قائلا يقول له يا إبراهيم طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك تأثرت من هذه القصة يعني إلك ابن يأثان يا لا حاولي صلي إذا أنت حاولت صلي ولو صلاة شكليه، أنت جعلته يصلي هذه الصلاة الشكلية لعل الله عز وجل يتفضل عليه فيطهر قلبه أنت كن عند الأمر والنهي وعلى الله الباقي كيف في الصلاة متخشعة لعل الله عز وجل يتجلى عليك حاول أن تصلي مع أولادك لعل الله يهديهم إلى ثواء السبيل طهر ظاهرهم لعل الله يطهر باطنهم لك الظاهر وعلى الله استرائج قال يا إبراهيم لقد طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك يبينو القصة ماله دخل المسجد مرة رأى رجل يبكي بكاء مررا ويتهجد وينادي ربه ويدعوه أعجبته هذه الصلاة وهذا التهجد وهذا الخشوع قال من أنت يا فلان من الرجل قال له إن الذي هداني أخبرك بحالي قال لك إن يا إبراهيم طفرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجله. إن الذي هداني أخبرت بحالي لا تأس. لو رأيت الإنسان في اعلى درجات في أقل درجات المعصية أو في أشدها، صلحه بلمحه. إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اسقحه مع الله. يا أيها الأخوة الأكارم أختم درسي بهذه الكلمات احتضوها إن للحسنات ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق ألا يتمنى أحد أن يكون كذلك وجهك الشمس منير قلب مستنير سعة في الرزق قوة في البدن محبة في قلوب الخلق أحد علماء بمصر عاش 130 سنة رجل عاش من علماء دمشق رحمهم الله تعالى 96 سنة ويروي عنه تلامذته أنه كان مستقيم القامة حاد البصر مرهفة السمع، أسنانه في فمه خدوده متوردة قوي البنية كلما سئل يا سيدي ما هذه الصحة يقول يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا قال وإن للسيئة ثوادا في الوجه وظلمة في القلب والقبر ووهنا في البدن ونقصا في الرزق قال عليه الصلاة والسلام قد يحرم المرء الرزقة بالذنب يصيبه قد يحرم المرء الرزقة بالذنب يصيبه ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق والذنب أيها الإخوة والسيئة سبب هوان العبد على ربه وسقوطه من أعين خلقه هان الله على, على الناس سهانوا عليه آخر نصيحة اتق الله باجتناب المحرمات تكون من التوابين وتورع عن اقتحام الشبهات تكون من المتطهرين واذهد فيما زاد عن قدر الضرورة تنجو من الحساب الطويل وأقبل على خدمة مولاك كم للثواب الجزيل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علم كلمة قصيرة أيها الإخوة الأكارم لا يجوز أن تقف على قوله تعالى فويل للمصلي أريت كذلك؟ المعنى فاسد كما أنه لا يجوز أن تقف على قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوم ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلهم أجرون غير منه، وذكروا الله كثيرا. إذا الشعر مضمون بقيمه، فإذا كان في مدح رسول الله، مثلا انظر لتلك الشجرة ذات الخصون النضرة كيف نمت من حبة؟ وكيف صارت شجرة فابحث وقل من أخرج منها الثمرة ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة هذا شعر فالشعر كما قال العلماء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة